لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا وَانِهَّ وَل أَبَنَِأَخَوَاتِهِ وَلَا أَبَنَ إِأَخَوَاتِهَِّ وَل نِشَائِهَِّ وَل مَا مَلَكَت أَمَانُهُ وَالاتَّقِينَ اللهَّ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 أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقَتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَذِيلًا